بسم الله الرحمن الرحيم الف كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره للمؤمنين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 فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كانوا بآياتنا يَظْلِمُونَ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 ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من سوئاتهما وقال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 وقاسمهما وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلك الشجرة واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 ولا يستقدمون يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فَلَا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 إذا داركم فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذاباً ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم من النار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 لا تفتح لهم أبواب السماء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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لو لا أنهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها ونودوا أن تلكم بما كنتم تعملون.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 فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتَ اللَّهُ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 سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 تكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة أدخل الجنة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء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 فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق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 تَتِ أي مِثُم على الأْش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 سلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقنت سحبا فقال سقناه لبلد ميت سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم وَلَا تفسدوا ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم مؤمنين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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْكُنَّكَ كارهين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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جافمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم فسيرين فتولا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 ثم بدلا ما كانت السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا وقالوا قد مس أباء الضراو والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم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 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئ إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 ولمَّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عيونك لأيُّك شفَّت عن الرجز لنؤمن لك ولا معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجْرٍ هُمْ بالغوه فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجْرٍ هُمْ بَالِغُونَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا التي باركنا فيها.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 وإذ أتيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذاركم بلاء من ربكم عظيم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقات رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما, آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم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 ولمّا سقط في أيديهم ورأوا أنهم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئلّم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم سكت عموس الغضب أخذ الألواح أخذ الألواح وفي نسختها هدوء ورحمة، وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم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 لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمم تُي يهدون بالحق وبه يعدلون وقط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 لقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِي عَدُونٌ فِي السَّبْتِ إذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون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 فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين هنا افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 يا نمرسها قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيد عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ فَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم